فإذا جاء وعد الآخرة ليسو جواكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم من الكافرين حصرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى إِنَّهُ قَرِيبٌ يَوْمَ دُعُوْكُمْ فَتَسْتَجِبُوْنَ بِحَمْدِهِ وَتَظْنُونَ إن لبثتم إِلَّا بِثُمْ إِلَّا قَرِيلَةٌ وَقُلْ عِبَادِيَ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَزْغُ بَيْنَهُمْ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 أفامنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أما منتم من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 ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأدقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا لا من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا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 لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عم وبك وصمة مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء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 ولقد آتينا موسى تسعات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جامه فقال له فرعون فقال له فرعون إني لا ظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما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 قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْرِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا